براءة من الله ورسوله إلى الذين عهت من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله واعلموا أنكم غير معجز الله الله مخز الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإهتبتم فهو خير لكم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعَلِمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعذابٍ أليمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَهَدْتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم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 لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذنة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وَإِنْ نَكَثُوا مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ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 فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويزهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولم؟ ما يعلم الله الذين جاهرونهم وهم ولم يتتخذوا ولم يتتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين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 أجعلت سقاة الحج وإعمار المسجد الحرام كمن آمن، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستهون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوانه وجنات وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٍ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبَّ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ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 وعشيرةكم وأموالنا قترفتموها وتجارتنا تخشون كسادها ومساكل ترضونها ومساكل ترضونها أحب إليكن من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا بصو حتى يأتي الله بأمره.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 ثمّ أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً وأذل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين.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 إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن بريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشترون يريدون أي يطفئن الله بأفواههم ويأذ الله إلا أي يتم نوره ويأذ الله إلا أي يتم نوره ولو كره الكافرون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 يوم يحما عليها في نار جهنم فتكوا بها جباههم وجنوبهم واظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض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 إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغارا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني ثنين إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا ان نتبعوك ولكن بعدت عليهم شرقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلاكون انفسهم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون عف الله عن كلمه أذنت لهم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 إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ورتابة قلوبهم ورتابة قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أراد الخروج لعد له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبّطهم فثبتهم وقيل قعودوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبله ولأوضعوا خلالكم يبقونكم الفتنة يبقونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليهم بالظالمين لقد بَتَغَوَّلْتِ فِتْنَةً مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُنْ كَارِهُونَ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَذلِّي وَلَا تَفْتِنِي أَلَّا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ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 قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون 119. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم اننكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله و برسوله الا انهم كفروا بالله و برسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى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 ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم المزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإلام يعطوا منها إذا هم يسقطون وله أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسب الله وقالوا حسب الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون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 قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفواً قايفة منكم نعذب قايفة بأن كانوا مجرمين، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسياهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفارا رجها إنما خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله و لهم عذاب نقيم كالذين من قبلكن كانوا أشد منكم قوته وأكثر أموالا وأكثر أمواله أولاده فاستمتعوا بخلاتهم فاستمتعتم بخلاتكم فاستمتعتم بخلاتكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاتهم وخضم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِ النَّبَإُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمٌ وَحِينُ وَعَادٌ وَثَمُودَ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدِينَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ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 خالدين فيها ومساكن طيبة في دنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير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 وَإِيَّا تَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ لِهُ وَلِيَهُ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْعَهَدَ اللَّهُ لَإِنْ أَتَنَّ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَقًا وَلَنَكُونَنَّ لنا صدقا ولنا كونا من الصالحين فلما آتاهم فضله رخلوه وتوالوه وهم معرضون فأعقبهم نفاق في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوا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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أي يجاهدوا وكرهوا أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنفروا في الحرب قلنا أرجه إنما أشد حرر لو كانوا يفقهون فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا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 إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا, وقالوا ذرنانكم مع القاعدين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 ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا, تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء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 وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرْجَعُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ثُمَّ تُرْجَعُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا قُلْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ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 عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول 111. ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن من الله غفور الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعهم بإحسان الرضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم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 وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقن فيه أبدا لمسجد أسس على الثقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ أَفَمَن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم من, مَّن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ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 يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم العابدون الحامدون السائحون الراكعون الركعون الساجدون الآمرون بالمعروف ونهون عن المُنكَر الآمرون بالمعروف ونهون عن والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا ولو كانوا لقربا بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عما وعدهه وعد إياه فلما تبين له فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم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 وما لكم من دون الله وليه ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العصرة الذين اتبعوه في ساعة العصرة منهم بعدما كاد يزق قلوب فريق منهم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 وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَّالْجَأُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَن حَوْلَهُم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 ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا ولا ينالون من عدو نيلن الا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين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 من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين وليهذروه وما هم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.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 فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأن الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَأْتِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ هل يراكم من أحد ثم من صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين روح الرحيم 117. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم